إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذ تليت عليهم آياته وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً زادتهم إيماناً وعلي ربهم يتوكلون.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 ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ويقطع عذاب الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنهم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 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم, ليطهركم به ويههب عنكم رجز الشيطان وليغبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذباع ومن يولهم يومئذ جبره الا متحرفا للقتال او متحيزا او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول, استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلَيْهِ تحشرون واتقوا فِتْنَةَ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ لا تخونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.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 وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا قَالُوا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن, هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمقر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميّز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيعقمه جميعا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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواتتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ليهلك من هلك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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديارهم بطرا وراء الناس وراء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم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 وكلهم كانوا ظالمين إن نشر الدواب عند الله الذين كفروا الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَامْبِذْ فَمِنْ بَذّ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وأعدو لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخييل ومن رباط الخييل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقون شيء في سبيل الله وفأ إليكم يوفأ إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وَيُرِيدُونَ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أنفقت مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ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 اياكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الآن قفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أي يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة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 وجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله والذين أوى نصروا والذين أوى نصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ